للعالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فوصلنا عند الترغيب في سجود تلاوة وانتهينا من ذكر الفضائل المتعلقة بالقرآن الكريم وهي كثيرة جدا وعندما تحدثنا عن سجود التلاوة بينا تعريفها سجود التلاوة أنه سجود من أجل التلاوة هذا معنى الإضافة سجود التلاوة أي سجود للتلاوة من أجل التلاوة وهذا السجود له مواطن في القرآن الكريم إذا مر بها المؤمن يسجدها والمسائل التي تتعلق بسجود التلاوة كثيرة من بينها فضله بيّننا فضل سجود التلاب أنه ما من سجدة يسجدها ابن آدم إلا ويحق الله عز وجل بها عنه خطيئة ويقعر بها درجة ثانياً أن في ذلك ترغيماً للشيطان الرجيم حيث إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجداً نحن عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اعتزم يعني يذهب إلى مكان هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا رواية عن ابن مسعود مش يقول صاح يصرخ صاح وقال يا ويله ويل الشيطان ام امر الله ابن ادم ان يسجد له وله ان يسجد وله الجنة فاعطاع فامر ان اسجد فعصيت فلي النار اذا هذا فيه ترغيم للشيطان الرجيم من دين باحث ايضا وهو هل هي سنة او فرض بين لنا انها سنة وفضيلة ورغبة ينبغي للمؤمن ان يحرص عليها ومتى يسجد يسجد اذا قرأها او سمعها اذا قرأ آية السجدة او سمع آية سجدتها يسجد استحبابا وليس وجوبا خلافا للحنفيه المساله الثالثه المتعلقه بهذا المذهب هل يشرع التكبير عند سجود التلاوه راينا خلاف بين الفقهاء والأصوب أنه لا يشترى تكبير الإنسان يكبر حتى يسجد لماذا؟ ليس هناك دليل خاص فيها الإنسان يتبع الدليل فلو مثلا من قال عندما أراد أن يسجد يكبر إذا أراد أن يسجد كبر رأينا أدلته ونحن نذكر الأدلة ليختارم الشخص الذي يرد عليه تحترمه ترد عليه بعلم آدم فتقول تكبيره للسجد التلاوة لم يثبت عليه دليل فنحن نتركه ومن فعله إن كان يفعله بدليل فاله ذلك كالحديث الذي يرغون عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم سجد فانكبرت فانكبرنا معه وسجد وسجد هذا لو صح على الرسول العين لكنه لا يصح والحديث الضعيف كعدمه لأنه غير موجود من المباهن ايضا التي تنازع الفقهاء هل يشترط له الوضوء فهناك بعض اهل العلم اشترط لسجود التلاوة الوضوء وليس هناك دليل ايضا فلماذا نشترط شيء وليس عليه دليل غاية ما استدلوا به قالوا ان السجودة سجودة تلاوة جزء من الصلاة ولجزء حكم الكل باهظ. السجود جزء من الصلاة. وللجزء حكم الكل. وهذه الحقيقة البعيد. لان من احسن من نربع على هؤلاء ابن رحمه الله. فقال عجبا ومتى كان الجزء يعطى حكم الكل. دائما الا ترون ان التكدير جزء من الصلاة وَلَوْ أَرَضَ أَحَّدُهُنَاً يَا يَقُلْ اللّٰهُ أَكْرَ ايشترك له الوضوء سجد الشوق سجد الشوق جزء من السجد جزء من السجد باتفاق اهل الان ايشترك لها الوضوء ايشترك لها الوضوء فلماذا هنا تشاركون الوضوء وهنا لا تشاركون الوضوء سبحان الله الانسان اذ تبع الدليل طراث لا يتناقض والإنسان الذي يتبع غير البليل ترى هو يصنع لذلك يقول الله زوجا فهم في أمر مريج يخلط ويأتطرق ديليل مرأة ولا يتخلط الإنسان يتبع البليل ولا يبالي والحق لا يعرف بالرجال ولكن أعرف الحق يعرف الرجال ومع ذلك إنسان إذا تكلم في مسألة يتكلم بأدب واحد وعلم هذه مسألة ماذا؟ يلا نمر عليك الآن ماذا يقال إذا سجدنا في التلاوة؟ سواء في الصلاة أو خارج الصلاة ماذا تقول؟ ذكرنا لكم الذكر هذا ولكن الآن نشرحه ففي سنن التنمذي وابن ماجة وابن حبان عن رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فرأيت كأني قرأت سجدة فرأيت الشجرة فكأنها تسجد بسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلني عندك بها ذخرا وضعني بها وزرا السلام وقبلها مني كما تقبلت من عبدك داوود قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة لاحظوا هذا تشريع بالرؤى والرؤيا لا يؤخذ منها تشريع الرؤية بإجماع العلماء لا يرخذ منها تشريع إلا بإقرار صاحب التشريع إذا جاء قرأ كرؤية الأنبياء وحي وإذا قال لك النبي إن رؤية حق فهي حق مغير ذلك فلا يستدل بالرؤية على شيء حتى ولو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فعل شيئا يتعلق بالشرع بالشرع بالشرع يعني حرام أعلام لا تفعل لماذا هذا ضرب مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بصورته التي هو في المنام ويمرك بخلاف الشرع لكن فرضا يتم للناس ورايت النبي صلى يع... لا يعرف النبي صلى الله عليه كيف عرف انه هو قال الشيطان يمثل به الشيطان يمثل بيه سيدنا محمد ليتمثل بيه على صفته اذا ترت على صفاته, صفاته. كيف عرف انه هو النبي لازم تعرف صفته هو. ثم فارضك لو جاءك على صورة التوالية فبشرك خذ البشرى أنظرك خذ النذر نذرك بعد لكن تشريع حلال وحراب لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنته الصحيحة لذلك لابد هذا يربك يربك تنقب على هذا لا يؤخذ شريع من المنامات مرة جاء رجل من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لقد رأيتم يهوديا في المنام فقال لي نعم القوم فقلت له نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تقولون فهزير ابن الله فقال له ونعم القوم أنتم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد ثم رأى نصرانيا في المنام فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تقولون عيسى بن الله فقال له ذلك النصراني نعم القوم أنتم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له هذا الرؤية فقال له إنها رؤية حق وما كان يمنعني إلا الحياة تقول ما شاء الله ثم ما شاء محمد اخذ بالرؤية لكن احنا اخذنا الرؤية لذاتها ولا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مثاله ايضا الاذان الاذان الاذان هذا عبدالله بن يزيد الانصاري هو الذي رأى الاذان هو الذي رأى الاذان في منام رأى ردولا لانه مختلف النهار وانسان اذا فكر في شيء يارى رغير فمثلا واحد قال اضربوا الناقوس كناقوس النصارى قال اليهود لا انفقوا في الهوء فأتنزعوا هنا. فرأى سينا يا أن رجلا جاءهم فقال قولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. علموا الأذن فقصه النبي سرع صلى الله عليه وسلم فقال علمها بيلانة وأذن بك. شبا. لا نأخذ برؤية عبدالله بن يزيد إلا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هو هاته تشريع لأخي. إلا من اقرار الرسول فهنا جاء هذا الصحابي فقال يا رسول الله صلى الله هذه الليله في ما يرى الماء كاني اصلي خلف شجره اصلي خلف شجره اي اتخذها قبله اتخذوها قبله ها سترة للقبله تاخذون سترة ف هات يجوز اتخاذ هذه سترة بشرط ان لا تكون تعبدا فلكار التعبد يحرم اتخاذ والسدرة. لماذا؟ لأن الناس يظنون انها انك تقرها تقر مع العبادة. تقر مع العبادة. لذلك اما الخطاب بحث عن شجرة العقبة بحث عنها حتى وجدها وقطعها. حتى لا يتبرك بها الناس ويظنوا ان فيها مزينة. صار الناس بحيثنا لا يجدونها. خلف شجرة صلى فقال فرأيت كأني قرأت سجدة ستأتي رواية ربما تكون سورة صاد في قصة عليه السلام فخر عن اي ساجدا الركوع يطلق على السجود فقال كأني قرأت سجدة فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي ولماذا لا فإن الشجر يسجد لله عز وجل بظله يتثيأ ظلاله بالغدور والعصال السجود الضر يسجد للهجير النجم والشجر يسجدان والسجود هنا يحمل على الطائر لأنه ما من شيء إلا ويطيع الله السجود ويحمل أيضا على السجود المعروف كلهم بحسبه لا ندري سجوده الطائر ليس كسجود وهجر فقال فسمعتها وهي ساجدة تقول شوف إذا الشجر لما كيف نذكر الله عز وعلا شيء snaps به انا بحمده ولكن لا تشبهون تسبيدي تسبيح كل شيء يذكر الله عز وعلا كان يسمح بيت الرسول صلى الله عليه الحجر كان يسلم عليه وهو في مكر الحجر, الحجر قال النبي صلى الله إني كان يسلم عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه إني لآلى وحجرا كانوا يسمحوا عليه بمكرا كانوا يسلم 빵 جishing his shakanden اليه صلى الله عليه هذا ليس بشيء غريب600 رجل سمعت أهوية تقول ومذكر بهنا كل واحدة علمنا الشيطان وعلمنا الشيطان علمنا آية الكرسي يقولوا قبل أننا نار لا لا اليهود علمونا وتقولوا ما شاء الله ثم ولا ما شاء محمد وانا وهذا الشجرة علمتنا تقولوا اللهم اكتب السجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا والأجر هو بإنه يحط بك عنها قضيئة ويرفعك الله بها درجة واجعل لي عندك دخرة واجعلها لي عندك دخر اي دخيرها عند عندي عندك يوم القيامه والله خير حافظا يحفظها لك صح ذكرنا قول استودعكم الله ما تستودعوا الله اي اودعوك وديعه عند الله هو خير حافظا واجعل لي مجلسا لي عندك دخر اي دخير داخل لي داخل عندي يوم عند... عند... عندك يوم القيامه وضع ان بها وزر متوافق الحديث الا رفعت الله بها درجه وحط عنك بها خطيه فدل هذا على أن السجود المقصود به ليس السجود في الصلاة فقط مطلق السجود مطلق السجود. إنسان يسجد لله سلام. واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام. لأن الله عز وجل لما أناب إليه قبل إنابته. أتما قبلت إنابة داود عليه السلام فاقبل إنابتنا وسجوداني. هذا الذكر من يحسن يقول. و رواه أيضاً أبو يعلى والطبراني من حديث أبي سنين الخدري مو بس عن أبي العباس قال رأيت فيما يرى شكو هذا أبو سعيد يحتمل أنه ابن العباس يقصد أرجاع رجل هو أبو سعيد رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة وأكأن الشجرة تقرأ صاد سورة صاد فلما أتت على السجدة سجدت فقالت في سجودها اللهم اغفر لي بها اللهم خط عني بها وزرا وأهدت لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته هذا ذكر طيب قال فغدرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سجد يا ابا سعيد فقلت لا قال فأنت أحق بالسجود من الشجر أنت أحق بالسجود من الشجرة هذا الحديث ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد ثم أتى السجدة فسجد وقال في سجوده ما قالته الشجرة في سجوده إذا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق بالسجود من هذه الشجرة لماذا؟ لأن الشجرة سجودها دائم دائم دائم من يخلق الله عز وجل سجد له طائع وثم أتت فسجدت السجود المعروف فقال أنت أحق لماذا؟ لأنها غير مكلفة وأنت مكلفة مش من وزر عند الشجرة أجل بالله عليكم قالت وحبت عندها وزرها أين الوزر؟ لأ الشجرة تعرفوا الشجرة عندها وزر؟ ليس لها وزر نحن نعرف بلوحوش تحشر الوحوش تحشر وإذا الوحوش ما قال نشمع الأشجار طبعا أين الوزر؟ بهذه الشجرة ليس لها وزر فقال لو أنت أحقه بالسجود من الشجرة إذن الأولوية هذه لأجل الوزر ابن آدم له الأوزار والشجر ليس له الأوزار فهو أولى بأن يحط بأن يطلب بالسجود أن يحط الله عنه بها بجراء. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما وقال ما قالته هذه الشجرة وليس فقط الشجرة التي سجرت بل هناك أشياء جامدة أخرى سجدت تعرفوا شو؟ الدوات والقلم الداوات والقلم التي يكتب بها القرآن كان في سنة الأيام هي الآلة التي يوضع فيها الخبر والقلم هذه الرشة التي يكتب بها هاتان الأداتان سجدتها لشجود الرسول والله مستمعوا روى البزار بإسمال جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجمع كتبت معه كتبت عنده سورة النجمع فلما بلغ السجدة سجد طبعاً هو يقرأ وكان عنده كتاب الوحيد فأمره يكتب أو يكتب سورة النجم فلما بلغت السجدة سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدنا معه وسجدت الدوات والقلب اجيل شوف سجدت معهم الدوات والقلب هذه الدوات والقلب سجنة لسجود الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيما يخص سجود تلاوة انتهينا منه يحرص عليهم ثم قال الترهيب من نسيان القرآن بعد حفره الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلّمه وما جاء في من ليس في جوفه شيء من القرآن وما جاء فيمن ليس في جوفه منه شيء هذا دواؤه تعاهد القرآن مشان يتعاهد القرآن. وهذا كنا تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن مقدار ما يقرأه المؤمن. اقل ما يقرأه انثر ما يقرأه. اكثر بشيء يقرأه. اكثر يعني كي يختمه كل تلديم. عندينا بس. كل تلديم يختم. اقل شيء اقل شيء يعني مرتين في السنة. مرتين في السنة. هذا كلمنا عنه. فيتأكد الامر لمن? يتأكد الامر في حافظ القرآن. في حافظ القرآن يكره له نسيانه. يكره لا يحرم. لماذا شاء عند الناس ان الذي ينسى القرآن ارتكب ذنبا عظيما لشيوع حديث الموضوع؟ أن أعظم الناس جرماً يوم القياماً من حفظ الشيء من قرآنهما نسيته وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله لم يقله لأن حفظ القرآن لو سأل كسائل لو سأل كسائل أن حفظ القرآن يجب باختلاف أحوال الشرف فمثلاً العالم يجب عليه أن يكون محيطاً بآيات الأحكام لابد أن يكون حافظاً لها مثلاً المصلي سائر مسلمين يجب عليهم حفظ ما يمكن أن تقوم به عبادتهم مثل الفاتحة وبعض الصور كالا لا بد فليس هناك قصر أنه يجب حفظ الله فإذا لم يجب بأصله لم يجب بأصله فكيف يكون له هذا العذب الآن؟ كما نسيه؟ لا لا يصح حديث للترهيم من إسيان شيء من المرآة ولكنه يكره لماذا؟ لأنه خلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر نبي تعاهد القرآن فإنه أشد من الإبن في عقادها هذا سيأتي الحديثان ولكن صح الترهيب مما ليس في جوف شيء من القرآن لا أريد أنه ميت مثل الذي يقرأ القرآن يحفر القرآن مثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت حي في القرآن ميت في القرآن لأنه روح قال روا الحاكم عن عبد الله المسعود أنه قال الموقوف عليه، قول بن سعود إن أُصفَر البيوت أُصفَر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله أُصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله أُصفَر البيوت أي أفرغها واكثرها جوعد واكثرها فقرا واكثرها ضلّا واكثرها مسكان اصفر البيوت. وحتى صارت الناس تدرك تدرك المثل عن الضعيف بقول يا ما لي اراك اصفر اللون. عندها اصفر البيوت الذي ليس فيه شيء من القرآن. فكذلك اصفر الانسان اصفر الناس من ليس فيه شيء من القرآن. هذا هو الشديد الذي كان يتعلق بمن ليه من القرآن شيء لا يحمل في نفسه شيء من القرآن هذا مصيب فالإنسان عليه أن يحفظ القرآن الكريم ويتعاهده أيضا لأنه إنسان ولكن ماذا قال العلماء يكره نسيان القرآن لأنه كالمورد بعد الوصل يعني الله عز وجل عزيز عزيز جدا فالإنسان يحفظه ثم يتركه وشماته لأنه تكبر عليه تكبر على كلام الله عز وجل. فلذلك قال العلماء يرهب بشدة من نسيان شيء من أخرى لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل بشكل محدد كلام الله عز وجل ونحن نأسه عندما يكون لنا مثلا الإنسان يوصيه يوصيه يوصي يقول هذا بإمان تقول له نساء الله غير سيت وتم تزاج كنساء تزاج كنسات كأنه لم يعرف في قلبه مكان لك وإلا لو كان عنده مكان لك لا ينسك إذا تجد الحبيب يخدم حبيبه صاغر يخدم حبيبه عم العادس هو يجلس سير لا يتحاجه فالإنسان إذا كان يغضب إنشاء المخلوق إذا نسيه فكيف بالخالق إنسان مخلوقه ينسى كلامه فإنسان عكا أنه به إذا نسيان القرآن ديليل على عدد باهتمام لذلك ورد فيه أن الترهيب نسيان القرآن ديليل على لا تركيه. فهذا من هولا داخل الترغيب. ولماذا تركته? لا نبريد. كون? كل يدري بترويه من الاسباب. اما الترغيب في دعاء يدعى لحفظ القرآن. قوله رحم الله الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن. يدعى به لحفظ القرآن. فهذا لا يصلح فيه شيء. كل ما ذكره فهو لا يصح إما مرضوع أو ضعيف. فالذي يرجع إلى الأصل ترغيب الطريفة المنزلية يجد فيها هذه ثلاثة صحة. أدعي الله. وأحسن شيء يحفظ به القرآن ويعقد أعظم شيء هو تقوى الله تعالى. الإنسان يريد أن يعمل به. يطلبه للعمل به. ثانيا تعاهده. ثابتا تدبره لاحظ الذي يكون حافظ صورة فاهمها. مش كما ينسى الحافظ صورة مفاهمة. لفاهمة تجده يقرأها لك بطريقة صحيحة. بطريقة صحيحة يفقى. لذلك لا ينسها عاش معها. بخلاف من لا يفقوا شيء. لا شيء منه فهذا ينسها. ولذلك الدعاء قلنا انه يصلح. القرآن. نعم لكن ليس هناك دعاء معينة. اللهم اجعلني ممن يحفظون القرآن ويتعاهدونه ويلازمونه. هذا دعاء اعاف. اما نتخصص لدعاء فلا يصح فيه شيء. طب. اذا ما تقوله قوله, قوله الترغيب في دعاء لم يرد شيء فيه وذلك نبقى بالادعية العامة. نبقى نأخذ بالادعية العامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. معروف هذا. انت يقولوا ما ترسبوش الى رسول الله, الله سلامه الناس بزيزة ترسبوه للرسول سلامه لا تقولوا معليش قولوا تقول اللحمة اللهم تكترنا معهم ما نسينا وعليمنا منهم ما جائمنا هذا وارد لكنه ليس صحيح عن رسول الله, الله سلامه لكن قولوا ليس كلام طيّر يا سيدة خالق قاله أحد السلام نقوله قولوا لازمنا نقول عندما نسمع الرعب يسبح الرعب بعمله ومرائكته من خيفته وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مثال الساده كانوا يقولون قلنا نقولوا معاه مش في ذكر فو عندما يولد المولود تقول شكرت الوالده صالح شكرت الوالده دل... دل... بدا يطير يعني الحش البصري يعني رجخته انه وبلغ رشده واعتاد السير بالخير فاحنا نقولوا احنا شوف عندناش وقت مبارك عليه خلاص ثلاث لكن إذا أدت بأدت ينجل أنه من كلام السيد الخطيّم كلامه فيه باركة لا بس هو مبدر ويكون كذلك هنا قول اللهم ذكرنا منه ما نسينا وهكذا أدعيه عنا والأطفال يسكتون يسكتون محتلون ولا دية لهم خطرة سؤلت سواء في وراء ما يحكم البتل شور ما يحكم البتل صغير يرقض ويضرب النساء ويقفل ويلمس المصاحب يقتل ماذا تدير لهم فالصغير قاية دي لا تشير طال سيش بحث هنا نحن الان بدأ رحمه الله فقال الترغيب في, في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به بدأ بذكر بعض الادب المتعلقة بالقرآن احنا رأينا الادب الاول وهو نساء يكثر من كراهته وبينا مقدار ما يقرأه باقيان اقل واكثر ما يقرأه الان ذكر ادبا اخر وهو تعاهد القرآن وهذا سبق اشرحناه قال عن ابن عمر الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت رواه بخاري ومسك وعيد إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة كمثل المعقلة المربوطة من العقال والعقل سمي عقلا لأنه يربط الإنسان أن توقف الشهوات يربطه لشمد في العقل هذا العقل هذا هو والعافلة في القتل برك ما شناه لأنه سمي العافلة تربط الابل بعضها إلى بعض وتأتي بها إلى بيت قليل او شمات المعقلة الابل المعقل قال ان عاهد عليها امسكها وهذه خاصية في الابل خاصية في الابل مو الفرس. الفارس الفارس مثل الى وربطته لا ينفر بشدة يجبد نفسه مثلا يحاول يرحم من غير يعطي انه مربوط يمسك الابل لا الابل تنفر وتنفر وتنفر وذلك الحبل من غير ينسى حتى تنفر الابل معروفة بالشراب عنيش يقولك الابل الشارك معروفة انها لازم تعاهدها تتقصر معاها مداما وتروح تشور عاو تربطها منها تقصر معاها الخيط عاو تروح الناقة حاديث عمران بن حرصين كان اسمع في حاديث رائع وعجبوا الحاديث تربط الناقات او انت اسمع الحاديث تعاصل او انت عديث مع المدى الخلق حتى ما واحد يا عمران راح لم ادرك ناقاتل اهلا واختاز ما يلحق هاش قالت يا ليك اني لم الابن بالشروط الشراب. قال ان عليها. قال اذا كانت ارقبها ارقبها انسكها. وان اطلقا ذهبت. كذلك القرآن. وقال العلماء لان كلام الله عزيز. ولا يبقى في صبر من تكبر عنه. والعجيب وعلى كلكم تجربونه. والعجيب ان القرآن هو مزيد. انك تظن نفسك. لازلت تذكره. وأن تبقى الضرنة وشيئة ها؟ مثلا مناجع هدواء خلي ما زال يشارك والشيطان لا يجا يسوّل لك لا تزال تسوّل لا سهل سهل خمس حزاب هدوما سهل ينذر هم ينهار ويجيبهم ورق تسوف رق تسوف لما تأتي الأمر الواقع تجد نفسك تعيد كل الوقت وبعدين تبدأ تختار الصورة مع الصورة الأخرى تنقص كلمة تنقص حرف لاحظة؟ تنقص كلمة تنقص حرف وهذه اللحظة هذي مثلا لأنقصت في حكايلة ما حق تشعر بضيق في الصد ضيق في الصدر هذا الشيء من العقل تحطه الطرق ثم آه دعوش إذن النساء معه أنا سياسة عجيبة في الطرق مكمة أهدوش دائما أوكي إذن النساء يعرض إذنك يعرض هذه أنه نأتيك هذا الضيق حصرة فهوش يقول لك الشيطان الرجيم يطير له انهار وعبين جيل انت سمان اه دهرة سبوعين اه دهرة. اكثر بعد انت تتركوه كلية تقولها استرشل من استطاع للطريق ضعفه سيره اشتوق لي بزاق لذلك مدخل اخر مدخل اخر يدخل بزاق على حافظ القرآن يأتيه فيقول لا تنتقل الى السورة المولانية حتى تضبق ما سابق يقعد عشرين سنة وما زال ما يضبط بالسامق عشرين سنة وما زال ما يضبط بالسامق وحتى انضبط ثلاثين ح وبدأ يدخل في الحيط ويجي ما يدخلش علاش يقض خاصة مع الفشل والكسل هذا ما يراجعش لا دير ويرد الفاعل ويرد تقسم اليوم نراجع هذه الورد الخمسة ولم يضبط وش ما عليش يراجع بعدين مع الايام مع الايام شعر شعرين هذه البورة هادي سيبره ومشارات بقى القرآن والخطأ الخطأين ثلاثة نتضرق وماتش فيه نحن بيرك في الطريق ما زعمتش، ما سميتش نفسك شيخ القراء هاني في الطريق على نحفظ وكرر وكرر وكرر هذا مهم بداية ابن رحمه الله يركز على الورد قال لك لا سمعك شوف إياك تغفل عن وردك الورد هو يعني ما تجعله من إقدار خمس غزاب تنين حزب كلها كيفا قال لك لا تغفل عنه ولو حادثة ما هذا ما أي شيء يحبث لا تسمح فاز الورد أي شيء تعبان طب الرأسك. لازم جيب الورد تعب بعد راح وادموني. لانه لو تتركه مره تشعر ببيت تشعر بكاسر تتركه مره وهذا مجرد لسان يتعاهد القرآن كذلك في رواية مسلم واذا قام صاحب القرآن فقرأوا بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيا هذا رواية مسلم لذلك العلماء اعطاه طريقة الاحسن ما يذاكى في القرآن هو ان به في صلاواتك في زيادة المراجعة تقرأ به في صلاواتك خاصة قيام الليل هي من ذلك على السكون الهدوء تحت وحدك مع رب سبحانه وتعالى وتقرأ فهذا القرآن ستتذكره جيدا ما شاء قال ومن الآداب أيضا سوف نتعاهد القرآن من الآداب أيضا أن الإنسان نسي آية لا يقول نسيتها يجوش تقول نسيت فنتقول نسيه القرآن دليل؟ لا لا اي جزء قل نسيته نسيته. انا نسيته كذلك. اي جزء. اي جزء قل نعم اي جزء. قلنا الدليل. اي فقران كيف. لا لا. لا, لا. انساني الشيطان. اي جزء قل نسيته. عن ادم الله عز وجل خالق. فنسيه. هو لم له ازمة. فنسيه. مقاش انسيه. والنبي صناسب قال فنسي آدم فنسي الدريته دريته فجاحد آدم فجاحد الدريته نسي يجوز صح في القرآن ترد في القرآن الأفضل أنك تقول أنسيت القرآن أو أنسيت آية كده أو نسيت نسيت لأنسيت وتقصد الشيطان هذا يواجه القول على وما أنسانيه إلا الشيطان على الغره لأن الشيطان يأتيك وينسيك ماذا؟ أشياء الطيبة لماذا؟ لأنك انت لو تقول نسيت القرآن كأنك نسبت الاستكبار هذا الى نفسك أنت نسيت القرآن تاركت القرآن قل انسيته أنساني الشيطان وتبرئ نفسك كأنني أنا لا أورد الأنسان كلام الله عز وجل لكن انسيته هذا آدب مع القرآن وآدب مع الله عز وجل لأن هذا كلام كنت قلت أنا تركت القرآن. لا قلت أتركت القرآن تركت القرآن يعني جعل الشيطان أترك القرآن وبهذا تظهر الافتقار إذا الله عز وجل ويحميك منهم ثم ونسيت آية كذا الدليل فعن بي... أبي عبد الله بن سعودين رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول أو يقول بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت كيت وكيت هذه من الألفاظ المبهمة. المؤلاء تقول كيت وكيت المذكر تقول كذا وكذا بل هو نسي بأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن تذاكروا القرآن استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها نعم تتكلم معقولة هو يتفص من الصدور أكثر من الإذنين هذا الحديث رواب بخاري ومسلم موقوفا وفي رواية ما لم يذكرها المصنف لم يذكرها ويما رواب بخاري قال عن ابن مسعود أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة بخاري ومسلم عن عائشة. الحديث ابن مسعود هذا عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة ب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم tekrar يقرأ بسورة في سورة بالليل وفي الليل يقرأ سورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله الشبب دعاء يرحمه الله اذكرني كذا وكذا اية كنت امسيتها من سورة كذا فيش تطبق النبي صلى الله عليه وسلم به وش شئ عنه هو الأول امتتال الحموه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا كنت أنسيتها ما قالش نسيتها صلى الله عليه وسلم ثم عندنا من الآداب أيضا طبعا حديث آخر من زل ما شرحت هو نفسه عن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن شمع تتعاهد القرآن أيها المد تعاهد تعاهد القرآن. شوفوا. شوف هو وقت. شوف جيدا منه. واحدة اذا قاعد معك سألت بخير. قاعد يوم يومين وراح يجعل بلا تلاقيت. تلاقاه نساء سألت. الشيخ محمد كيف عهده كبير؟ هم. لقد عهده لبزمه. يعني كنت معه عهدي به لبزمه. يعني كوني معه وهو قريب. تعاهدوا لو اجعلوا اهدكم بالقرآن دائما يتجدد. اجعلوا عهدكم بالقرآن وقربكم من القرآن دائما يتجدد تعاهدوا القرآن دائما خلوا لكم معه عهد تلتقونه فقال فوالذي نفسه محمد بيده صلى الله عليه وسلم لهو اشد تفلتا من الابن في عقلها اذا نلاحظ الحديث الاول مش قال لولا نقاع ان مثل صحب القرآن كمثل أنت وش تفهم هناك ولا لا وهنا أشد تفلوتاً مش يدل؟ أنه يجوز التشبيل الشيء بما هو أضاف منه لا لا يجوز التشبيل التقريب لمجرد التقريب طابق أنا أقصد التسوية لكن التقريب تعبوا ليش أنا أقول علينا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدل صح هي في الحقيقة صح عيسى خُلِقَ من أم آدم خُلِقَ من غير الأم ونأب كيف يقول الله الزوج الإمامات لا عيسى عند الله كمثلة لآدم المثلية في البيان القدرة وليس في بيان الصفة على الخلق كذلك هنا في بيان المقدار شدة التفلت على وليس المقصود التسوية ولو أردنا التعبير في جكة وش نقوله يكون أكثر من الصدور أكثر من الإبن يفلت من العقاد وذا مهم بالتشبيه مو بالضرور يكون في جمال وجوه مماثل إننا في وجه من الوجوه وهي القدرة والمقدار وهيئة والصيفة وغير ذلك بابنا ف... باب توقضوشة اختراجين بيبيننا جمالك الكواب زنوف علماء ليه القدرة <تصفيق> مين هذا؟ بزم يتباعوا يا جيبونا وحيدا اه الناس يبورها مدعبا منها جيبنا واحدة شما في أنجليزي <تصفيق> يالله الآن أدب الآخر مهم. مهم مهم جدا وهو الاعتدال في رفع الصوت الاعتدال في رفع الصوت في الكريم وهذا مهم جدا جدا فهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء لماذا؟ لاختلال الأحاديث فيها باختلاف الاحاديث لنا فمن قال انه يستحب رفع الصوت في القرآن عند القراءة استدل بهذا الحديث الذي ذكره المصدف وهو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء كما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به هذا الحديث رواه من بخاري ومسلم. الله خذ له. من الحديث؟ اي لم يأذن لم يسمح لله عز وجل شيء كما سمح لنبي حسن الصوت. يتغنى بالقرآن يجهر به. وش يدل على استحبابي الجهر ورخص الصوت للقرآن الكريم. صح؟ وهناك احاديث تعارض هذا وهو ما رواه? التلميدي وابو داود عن ابي قتادة تبعوا جيدا. عن ابي قتادة. والجهر بهذا. اما لا يجب بأولى. كحتجهر. شبه. ايه حديثة على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر مررت بك وانت تقرأ وانت تخفض يخفض بزر فقال ابو بكر اني اسمعت من ناجيت الله عز قال اني اسمعت من ناجيت الله عز وجل اسمعني. فقال له ارفع قليلا. ارفع قليلا. شوي. فوقال لعمر مررت بك وانت تقرأ وانت ترفع صوتك. عم الخطاب. فقال اوقظ الوسنان. الوسنان معسا. اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. قد صاحن بك قراءة وقت فهل الصوت اثنى يكون رفع صوت ومعين عازش بزيزة. مش كماذا قليه قراره. الله تقصيب وقول حاجة وحده وقرار فعلا يرقد. هذا يرقد يعطيه برقده. وقال اخفض قليلا. اخفض قليلا. هذا وش قائل؟ بللي اذا الجهر نستفيد من هذا ان الجهر ما هوش مستهل. ما هوش مستهل. استدلوه بحديث اخر انتبهوا. وهو ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبو سعيد الخدري قال وهذا مهم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهارون بالقرآن فكشف السفر وقال ألا إن كلكم مناجن ربا ألا إن كلكم مناجن ربا فليؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة تبيروا عندشكون الأدلة لو يستدل به يشكون الخريط يقول لا يجوز الجهل بالقرآن حديث أعطيكم حديث لكانتهم وقولوا عندشكونوا يستدل به يعني يفتحيها وهذا بليل لمن يصفح وهو ما رواه أبو داول والترميذي والنساء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا السؤال ليك يفرح وشقى انا كنت اقول كان الذي يرسل الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقه والمسر بالقران كالمسر الجاهر بالقران والمسر بالقران كالمسر بالصدقه يخدم من, يخدم من قال يصد ويستحب او من قال يكره يكره يستحب شو غير ذلك؟ يكره إذن قولان آخر ثابتيا عش دريه أكبر دخلعني يا آخي الأخ عم قبيس خصيتا قلت لك ملاقي ستار فوق <تصفيق> سيلان شيء يكره هو في الحقيقة هذا الحديث يخدمه من اثنين يخدمه من اثنين به علاش؟ لان الاصل شو هو؟ نوع الصداقة تخفيها الصداقة تخفيها علاش خوفا؟ ريال صح؟ اللقل لا لا الصداقة اجهر بيها لماذا؟ ليو شجي عن غيرها كمان؟ اجهر ان تبدو الصداقات فانع ما هي فهو ما هي فضلت؟ صاحا لو كان احنا نتاقل ودخلين قراءة القرآن إلى الحديث عن الصدقة وش هو القول الفصل أن الجهر بالصدقة والإصرار منه يختلف باختلاف الشخص جيد والحال والمكان يختلف باختلاف المكان والحال والشخص فإذا كان الشخص يعلم النفس من منه ما ريال كش, ريال. كش ريال. فهذا معلش يجهر بالصدقة أن يشدع غيره ثانيا لو كان في. مكان في مكان يبخل الناس فيه بالصداقة فيش يدير يجهر يا الله يجهر بالصداقة فكذلك قارئ القرآن إن من نفسه أنه لا يصيبه الرياء إن عالم من نفسه أنه لن يصيبه أو سيوقف الوسنان سيشجع الإخوان إنه بأس لن يجهر وإن كان يحصل فيه تشويش على الغير وإن كان يخشى على نفسه فنقول له لا يجهب القرآن. داوه بالصدقة. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى والجمع بين هذين الحديثين أو بين هذين الحديث أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نياما بجارب. شوما إذا كنت وحدك آه كنت معا ناس في المسجد شفت ناس المسجد. أو جيران والسلف يقولون لا تؤذي جارك ولو بتلات القرآن وثم طبعا من يبليث لا نهضر على هذا الأدب وثم قالوا تخيلوا واحد حادث مصحفة در يقرأ تخيلوا كذلك واحد عنده هادف شاعله وافه تخيلوا عنه تدخل في الحظ الذين يشعلون مثلا مذياء مثلا آلة تسجيل شيء طيب بس. مكاش داعي لماذا تشهر اسمع أنت ربما اديت جارك ربما اديت جارك هذا صبي نائم المارير. يعني اسميكم فاهم لا تؤدي ولو بتراث القرآن ان كان هناك عارض كأهل فسط ومجون يشعلون يعرفوا يا الله يا عارض حتى يتشان ونحط دوشان ودف مولوتري ودف سلطان يا اجمع ايه يقول لهم شو يعني هم هم عارض والله المهم في القارة حتى لي جهاز لأن الناس مع الناس رضا ما نسكين هذا مريض هذا الشيخ كبير هذه عجوزة هذا المصغير ما يرى بشيء اسمها سأجب يكون قال حيث خاطر اياه او قاد تأذى مصلوت او نيامل بجهره مش يستحب ليختار والجهر افضل في غير ذلك في غير ذلك يعني ما كاش ناس المسجد ما كاش جيران نايمين او نا حيث قال لان العامل فيه اكثر كل جوال حكايتها ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقض قلب القارب ويجبع همه إلى الفكر ويصرف سمعه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويدل على هذا حديث هذا يبقى ربما أمر هذا شيئا ومتاع أحضر شيئا ثم هذا و إذا ما أدن الله لشيء كما أدن النبي الحسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به هذا هو معنى أهلا ثامن فقالنا الأدب تفضل درناها, درناها درناها درناها في الحديث شرحناه في اول جلسه تاع القران كيما قلوب القران اذا قريت مثلا صفحه في الصفحه كاين 1000 حرف الحاج الصفحه الواحده في القران كاين 100 حرف وكان صفحات فيهم تعمية خمسة ومسين حق هاي ده بيتنا اسمه هلاش بيستقربها خلال مش يدي التربية على أطفال تربية على أطفال مهمة مش هلجا نحنا ها باسا كي تقول تقول لي كاي مليار حسنا قلوا بناقصها قساف عندي لأي شبك اش تربية قولوا الوروح له حساب خلال كاي تربية ويني وصمت الناس خمس سنين سنين, سنين. احنا لبادار حنا لبادار تجعل له جدول طبعا دروين يميز خمس سنين سنين بدأ. جدول خاص بفلان و خاص بفلان قال لي المنافس اللي يقول مثلا السلام عليكم لا وحسن اللي يقول مثلا اللي يقرأ القرآن اللي يجي بالأذكار ومن الأذكار عشتهم ما تجيب شليه بالأذكار نحيل الحسن تروح متوالو شده اللوح المفروض وما شده صحف الملائك صحف هو تدري صغير طب شمحيها قل باش تمحيها لازم تدير حاجة منها تاتا وفي مصر اتجعوا شي دير راحت في الطبس يمسكين كلا فيه قال دهكو زينة قال انا اديته المطبخ انا اديته حسنة دعية خلاصة من حسنات يديبنا دي السيئة وبعدين راح يضرب واحد ها سيئة وهكذا كيت فهمه. كيت فهمه. كنت كنت بس الولاد صغير قلتك يتفهمه يتفهمه يتعطيها سبع سنين ثمان سنين له كنت سعيدة حرف هنا ألف ما كل حرف حسن ألف حسن تزيد يضرب في عشرة عشرة ثلاث وخلي الله يضاعك لمن يشان صفحة واحدة فتصوروا اليوم اللي يقرأ اللي يقرأ اليوم اليوم قرأ عشرين صفحة أحسب شحان اللي يقرأ أربعين صفحة أحسب شحان تأيته هذا الحساب قال لك عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن الله لا تضيعهم حسنتهم عب سيئتهم سيئتهم يتعدهم لذلك مهم هذا وقال الأدب الأخير هو تزيين القرآن للصوت أو الصوت للقرآن سننظر وشو يعيزين بالصوت؟ يعني القرآن زين صوت ومقد زين بالصوت هذا سنبحث فيه وكيف؟ ما الأشياء اللي بتعلقة بهذا؟ نبحث ثم ننتقل إلى فضائل الصور صورة صورات ما ما نشرحوش بزاف فقرأت فقط. فقط صورة صورة ونختم إن شاء الله تعالى كتاب قراءة القرآن سبحانك الله وحمدك شأنه ألا تستغفره وذلك الفضل هذه البدعه هذه الجديده تعلم هذه يسموها بدعه, بدعة الحسد الناس يعني يديروا يديرو بوست ويقراوا القران هذي. هذا لا يجوز طب بعد التسجيل اذا سجلوا انت ما هماش يسجلوا باش يسجلوا سمعت سجلتش ماضرش ماشي يستقبل لك السوق يستقبل لك بصح هذه تاع دير ميديا على دقاء القران كما بالمراب العشاء الجمعه بعض المساجد هذه في حقيقه العلماء يكرهوها ما لازم نديرهاش ما ديرهاش على ناس في لغط برا ناس في لغط قوي قلت لا مفاحش برا عندنا القران هذاش ولا الناس ما تحترمش القران يعني جاي كل واحد ها ها ها ما اتقع ما عنهدك ليقرأوا الحزبرات هذا كذا سجدوا فالعمل باصلي بشروع بكيفره وش مشروع فانت تسجد لي اصلي في الاذان الاذان الثاني الول تعال الجنوار فيدر الاذانين اذان الول تعال الجنوار هنالتا كي تسمع اشهدوا ان محمد ناصل الله انت تسميش صلى الى هذا الشيء معلوم إذا الشيء إنه باعتبار أصلية ومعلوم أنه هذه المسائل تأتي بها الذكر مسائل هذه مسألة الأذن بسألة فعلها عثمان الأنفان وكذا وفيها فيها شيئها ما ليش تأتي بالذكر لا بسم الله مرضى بداية التامر صفاء الله بسألة عن الحال إذا لك لي كان يخاله مجتهد إمام عالم عالم عالم ويراب جماز بالأدلة هذا كان رباني, رباني من الشيخ الألباني يقول لي تضع يدك بعد الصدق مفاهم الموطوع عن الصدق بدعم يروح للحجاج يصل لي مورشي ابن باجي دين بس يتقام عالم رباني يحمد الخ... صح لي يبحث ليه يفتي بهذا القول على جال الشاك يجيه كل شهر لا تتبعوش بالعكس فسنش يظلم على أحد بدي لهاش هاتش يجمع